يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتُمْ انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله وانكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راؤوا تجاره او لهوا فانتهوا اليها وتركوك قائما قلِماء ذَ اللَّه خَيرُض مِنَ اللههُ وَمِنَ التجََه واللَّهُ خَير الرازقين بِسممِ اللَّهِ الرحَْان الرحيم إِذَا جَ كمنَافقُونَ قونَ الشحَدُ إِكَ لَ رَسُول اللهَّ وَلهَّهُ يَعلَمُوا إذكَ لَ رَسُولهَا واللهَّهُ يَشْحَدُ إ المُنَافِقينَ لكاذبون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 قاتلهم الله ان لا يفكون